والله يدعو الى السلام 何<音楽> やったー Thank you. ويوم نحن نحن بجميع نعمه كل من هم المؤمنون لا يشقى الله ركابا ان ا أ ر ه م ويركى 「それは私のことです」 But I'm sorry. One、oh, no. out!、Oh, no. レベル 3! فذاك َ الله َُّ حوحوا ُ فماذا َ تحب الحوح َ ق <تصفيق> و ل َ ا ل ظ ل َ ا And m h e r Round five! كذلك حبحبك ك ذ ب الملك عن عينيك فتوكل ان يغفر لك فمنهم من يهدهم تبحر ان من تبع عدل الهدايا ل ن ف ا أ من جاء الهدايا w e a t am t 「こんなふうに」 بل انت كنا you <laughs> WHAT?! ويضلم نحن عوده الى ان نجلس الموت َ ولقد خطبت دنياك كربلاء إ موسوعه ا اللي النابلسي ع للعلوم الاسلاميه ي